وليل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عودا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، وإذ تأذن ربكم لا إن شكرتم لا كَفَرْتُمْ لكم، ولا إن كفرتم إن عذابه لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شك فاطر السماوات والأرض يدعوهكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من وراءه جهنم ويسقى من ماء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 جهنم يصلونها وبأس القرار وجعلوا لله أنذا الذي يضل عن سبيله قلت متتعوا فإن مصيركم إلى النّه قُلْ إِعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مَا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعْلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمٌ الْبَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتدري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَادْنُبْنِي وَبَنِهِ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني يسكنت من ذريتي بود غير ذي زرع عند بيتي كالمحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فدع الأفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 رب دعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا واتقبل الدعاء ربنا وافر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافل عن يعمل الظالمون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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبعه الرسل أولم تكونوا أخسمتم من قبل ما لكم من زوال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 إن الله عزيز ذو انتقاب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار